وقناهُ مثنةَ يشرةَ أسب أمما وَقلههُثننتَ يشرة أسب أم وأوحن إلى موس إ سَسقاه قَموهأَظبعصك الحجرفًا بجسَت منِْه ثنت عشرةَ عنا فَكَالحَجَرِ فَذَبَتْ مِنْ حُسْنَتِهِ 19 قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَعَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ طيبات ما رزقناكم قلوا من خيرتنا رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما ظلمنا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وإذ تيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وإذ تيل هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا تَجَدَّدَ النُّورُ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَرَدَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي إِلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ هُان القَرية التي كانت حاضيرة البَحرِ إذعونَ في السَّابتِ إذتأتيهم حتَانهُ يَو سَابتهم شُع وَسألهُ إِذْ تَأَذَّنَ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتَهُمْ شُرَّاً وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ إِذْ تَأَذَّنَ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتَهُمْ شُرَّاً وَيَوْمَ لا لا كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يفسقون كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ ترجمة نانسي